موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 سَرِفْتُ الْمَضْفُودَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أقنت عنهم فما أقنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما لما جاء أمر ربك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 أَخْذَهُ أَلِمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ الناس وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْرُودٌ ذَلِكَ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 يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار فَأَمَّنَ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ خَالِدٌ لَفِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاء ففي النار, ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء كفعل اللي ما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة خالدين فيها،, ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات سيءدو ففي الجنة ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء خلدنا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطا